Book two Septynis-dešimt du Ithnani wasab'ň Ka privalėti? Vžūbų amalį šai'į Vžūbų amal šai'į Privalėti turėti Yegib. Yelzam. Yegib. Yelzam. Aš privalau turiu išsiųsti laišką. Yegib an ursil al maktub. Yegib an ursil al maktub. Aš privalau turiu sumokėti už viešbučio. يجب أن أدفع للفندق يجب أن أدفع للفندق يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن تستيقظ مبكرا. مبكرا يجب أن تشتغل كثيرا يجب أن تشتغل كثيرا. تو يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبي التنكة يس turi suremontuoti automobilį يجب أن يصلح السيارة يجب أن يصلح السيارة يس turi يجب أن يغسل السيارة يجب أن يغسل السيارة ت سرك يجب عليه أن تتسوق يجب عليهها أن تتصوق تريدركيت الب يجب عليها أن تظف شقة يجب عليهها أن تظف الشقة سكر سكلبوس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 يجب ان نذهب فورا إلى الشغل يجب ان نذهب فورا إلى الشغل يجب ان نذهب فورا الى الطبيب يجب ان نذهب فورا إلى الطبيب يجب ان تنتظروا الباص يجب ان تنتظروا يجب ان تنتظر القطار يجب ان تنتظروا القطار يجب ان تنتظروا التاكسي يجب أن تنتظروا التكسي